وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيها لننُ نَجِّيًاَّهُ وَأَهلَهُ إلَّم رأتَهُ كَانَتْ مِنَ الغوبِرين وَلََّا أَ جَاءت رُسُلونَ لُوطَ ص أَبِهِم وَبوق بِهِمُ, بهم ذَرَعُ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 وَلا قَدت رَكْنَ مِنهَا آيَةَ بَيّينَةَ لِقَمِ يعقِلون وَإِلَ مَدََنَ أَخَهُمُ شعَبَ فَقلَ يقوموِْ عَْبُدُ اللهَّه وَْرجُ الْ اليَومَآخِر وَرج الْ اليَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تعثوا في الأرض مفسدين